So oh. كُلُّ مَا مَقُوتُ الذَّيْنِ له لفي <تصفيق> سبيل صفا الله الله الله اكبر وجو العظيم اكين بسم الله What is right والله لا أهد الحوض الفاتحين وإب وإب قال عيسى بن ما ياب به إسترافين بِقَدِّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْنَا يَدِينَا السَّوْرُ مولاني النبي كمان الله يفتح عليه واذ قال عيسى ابن مريم يا منابني انصرني Oh وهو يدعى, وهو يُدعى إلى الإسلام وهو يُدعى إلى الإسلام وهو يُدعى إلى الإسلام والله لا القوم الظالمين آمی، <تصفيق> آمی، <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كوال لمن بي ارض ترى يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ خُنزِيْكُمْ مِنْ, من عَزَابٍ أَلِّيْكِ هل أدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنجيكم من عذاب أليك هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليك Oh, می وَأُخْرِيْتُ عِبُّو وبسر المحمدين وقفل الله الله الله الله تحيا فادي وابق بص واو لا تخرو من الله الله الله واتقوا الطريق <تصفيق> وبكر المؤمنين عمي. وبكر المحمين يا أزهى الذين آمنوا كونوا أنصارا لله واقفت براب واقفت <تصفيق> کشان الله الله الله الله الله كما فأيّدنا الذين آمناً ولا عبدوهم فأطبحوا بوهن لا إله إلا الله والله أبقى ولله الحمد اما تقىت من بدء اتقى الى كفاط قتت فاي طب الذي ما مَا مَنِ الْوَحِيدُ استغفر الله ويساب الى ربك يومئذ للمصا والحمد بعدت باذت طوبك في الثام ايمان ببيوم I'm stuck the يوم الذهب المشاء وليس تبدأ السلاك بالسلاك إلا بك يوم الذهب الخطاك فلا فضل ولا ايا حبيبي انا ان اتركك تاه انا يمكن رفطه انا من أَلَمْ يكون خلقه من الذي انتم ثم الذي يكون خفته من الذي كان آب و جن آیا دوست تو دارم آن میکنم و سپردن میمندیم Allah, Allah, الله عزيز لم يعد ولم يومر ولم يكن له كفواً أحداً ولم يكن له كفواً أحداً ولم يكن له كفواً أحداً ولم يكن له كف ألحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف آه آه آه. الله أكبر بسم الله من يكل لا احد ولا من يكل لا احد ولا من يكل يكن شر في العقاب ومن شر النفاق في العقاب. <تصفيق> عليه. الله الله الله الله ربنا الدك الصحة Let me see سی هو شیخ الله